نعم ندى الأحكام لكن يعني من أجل أننا قلنا بنحاول قد كان نسدد ما فرض فيه بعض الإخوة في التسجيل.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 ليس فيه أدنى احتمال. ما ننسخ من آيات أو ننسىها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه دلالة واضحة جدا على أن النسخ سابت وعلة عدم النسخ عند المعتزلة قالوا بالتبدي. قالوا لو قلنا بالنسخ فابعدا التبدي لله تعالى على وادي معناها أنه يعني يتبدى لله ما لم يكن عالما به قبل ذلك. وهذه هذا هذا أصله كفر. لأنه لأن الله تعالى عندما نقول تبدي له هذا وصف بالنقص يعني قبل ذلك ما كان يعلم وقد قال والله تعالى قال أقول لأعلم بسمات الأرض الغيبة إلا الله فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون فهذا هذا بيان لجهل هؤلاء و لعدم علمهم هم يقولون أن مسألة التبدي هي التي منعته من, من كف النسخ والنسخ في حكم الله تعالى يعني جعل حكما عظيما في مسألة النص من هذه الحكم. رض رض الله عليك أحمد. فمن الحكم العظيمة أننا نقول الأحكام الله تعالى كان يجعلها مناسبة للاعصار والأزمان وأيضا لأحوال الذين استجدت لهم مسائل الإيمان ودعبت بشاشة الإيمان قلوبهم بعدما كانوا في جهليه جهلاء وكان الأمر فيهم كما قلنا يحتاج إلى تجلية للقلوب فالله لا حكم جاء شرع أحكاما وهذه الأحكام كانت نافعة في بداية الأمر وكانت تدريج حتى في الأحكام يعني قد حدث أن الله جل فعلاه درج لهم حرمة الخمر وليس في في ولا في أي زمان بعد ذلك بعد التشريع أن يكون كذلك لكن كما قلت هي من الحكم العظيمة أن الله جلال فعلاه يجعل النسخ للعيات فيها أيضا فتنة فتنة لأهل البدع والضوالات وفتنة لليهود والنصارى الذين تربصونا الدوائر بأهلهم الإسلام والله له حكم وشؤون الله له حكم وشؤون في عباده نسأل الله أن يحصل لهم جزاك الله خير أحصل الله لك قال ما ننسك من آيات أو نسيئة نأتي منها أو مثلها وهذه طبعا أيضا استدلل بها الإمام الشافعي على أن السنة ليست نسيخة للقرآن والشافعي انفرض بذلك قال القرآن ينسك السنة أيضا لم يقل به يعني القرآن لم يكن القرآن ينسخ سنة أو سنة تنسخ القرآن أشاب على ما يقول بهذا وبالنسبة للسنة لا تنسخ القرآن عنده الآية هي التي يتمسك بها قال النبي صلى الله عليه تعالى ما ننسخ منها أو ننسيها نأتي بخير منها أو نسليها معلوم أن السنة رتبة أجنى من رتبة القرآن لذلك قال السنة لا تنسخ القرآن مع أن الجمهور يرونها بأن السنة ناسخة للكتاب وهم يعتدون بالكتاب يعتدون بكثير من الأدلة التي ليست في محلها وهم يقولون في قول النبي الوصيئة كالوارث نسخة الايه فللوالدين والاقربين الآية قالوا قالوا, قالوا يسيكم الله في في في سورة البقرة إن ترى خيرا في الوالدين نعم في الوال والإن خيرا في الوالدين آه نعم يسيم للوالدين والأقارب فقالوا هذه منسوخة بقول المسمى لا وسيا الوارث وهذا خطأ بين الصحيح أنها منسوخة ليش بقى المورث آه نعم أصعنا منسوخة بآية الموريس، هي منسوخة بآية الموريس، لذلك قلنا بأن هذا الباب باب النسخ باب أصولي جيد جدا الآية فيها ظاهرة فالسنة في حقيقة الأمر أنها لا تعتقد نسخ القرآن، والذي ادعى بأن هناك واقع بأن السنة نسخ الخرآن ليس عنده دليل على على ذلك والمسألة بحثها فيها الأصول. قال الله تعالى ما ننسخ من آية يعني ما نبدل من آية. وقال الإمام مجاهد أيضا ما نمح من آية. وقال بعضهم نزب تخطها ونبدل حكمها وهذا كله قد ورد في الكتاب ورد عن أصحاب ابن مسعود قال ابن حاتم روى, روى عن أبي العلاء محمد مكح القرظي نحو ذلك أيضا ما ننسخ ما ننسك وما ننسخ ما نمح من آية أو نمحي من آية فما نترك من القران ينزل غيره والحق في هذا الباب هو النسخ يعني كما قال علماء هنا ثبت بالكتاب وثبت الاسئله طبعا ووقع الاجماع على النسخ والنسخ في هذا الباب نسخ الحكم والتلاوه نسخ الحكم دون التلاوه نسخ التلاوه دون الحكم هذه الثلاثه قد جاءت في القرآن ووقعت فنسخ الحكم والتلاوه كان مقاطع عشر رضا الله مرضى كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات مجبعات يحرم هذه نسخة حكما وتلاواتها فبقي خمس رقعات مجبعات يحرم عليكم السلام عليكم الله عليكم وخضر نستطيع أن تكوني في خير أخي وأتم حال وأحسن حال وجعل الله ما حدث معك في ميزان حسناتك هذا فضل الله يتيم ما نعم فيكون فيها هنا نسخ الحكم والتلاوة والثانية نسخ التلاوة دون دون الحكم نسخ نسخه التلاوة دون الحكم خمسة برائعة مشبions يحرم فالحكم باقي والنسخ للتلاوة موجود ونسخ الحكم دون التلاوة في قول الله تعالى والذين يتهافون منكم والذين يتبوحون منكم يظهرون أزواجا وصيرة الأزوارين إلى الحول غير إخراج وصيرة الأزوارين متاعا إلى الحول غير إخراج فago الآيام نسخة حكمه لأنه نسخة بقوله تعالى الذين تفعلن منكم مظرونا أزواجا يتربصن تربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة فهذا نسخش نسخ حكم ليس نسخ ليس نسخت له تلاه بخط تلاه هنا أيضا ببيان فضل الله جل على على عباده وإحسانه إحسانا لله جل وعلا لعباده في مسألة النسخ والتخفيف وقد خفف الله عنهم يسألكم الله في أزواجكم الذين تفعلن منكم مظرونا أزواجا وصية, متاع وصية, وصية الأزولية متاعا إلى الحول دي رأي الإخراج هنا قال يتربسنا أبزهنا أربعة أشر وعشر إلى الأخف والناس قد يكون إلى الأسق لكنه قريب لكنه قريب في الغالب النسخ بيكون في الأقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل في علاه قال, قال الآن خفف الله عنكم علما أن فيكم ضعف فالحاصل في النسخة الأحوال ثلاثة في أحوال النسخ وأن الله قال ما ننسخ من آيات أو ننسى نأتي بخير منها أو مثلها وهنا قراءة أيضا ننسىها ننسىها ننسىها أو, أو أو أو ننسىها نأتي بخير منها أو مثلها كما قال العلماء خير منها أو مثلها في هذا الدلالة واضحة جدا أيضا في علوم القرآن وهي أن القرآن أو أن أن القرآن فيه الآيات آ... آ.. آ... آع أعظم من الآيات رد الاعتراف أيضا هنا أيضا عندنا مكتبة بجانبنا مكتبة صدر الشيخ الشيخ معانا فجزاك الله خير الآيات أن القرآن أن فيه فاضل وما وأفضل وفيه عظيم وأعظم وفيه حسن وأحسن معناه صغر ومصفة الله قلنا نعم وهي كما قلت فيه الفاضل والأفضل وفيه العظيم والأعظم والحسن والأحسن قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها قال بخير منها وأيضا أن більساله سلام عندما قابل ابي وكان ابي صلي معه وضرب وسلم والسلام في صدره عندما قال له يا ابي ما أعظم آية معك من الخرآن رضي الله عنكم جميعا ما أعظم آية معك من الخرآن فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب على صدره وقال ليهنك كلام قبل المنذر ليهنك كلام قبل المنذر ليهنك العلم قبل ففيها كلا على تفاوت حتى في الكلام الله تفاوت الكلام ما بين عظيم واعظم وحسن وأحسن والجميع, والجميع هو أفضل الكلام وأحسن الكلام لأنه كلام الرحمن سبحانه وجل جل في وعلا لذلك قال الله تعالى لم تعلم أن الله على كل شيء يعني لا يستبعد ولذلك كما قلنا الجهل من المعتزلة واليهود الذين ينفون النسخ ويقولون بالتبدي وهذا كما قلنا في حد ذاته كفر مستقل في ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه طال خطابنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال يقول الله عز وجل ما ننسك من آية أو ننسيها أين أخيرها وأما على, على قراءة أو ننسها من ما ننسخ من أو ننسئها أي نؤخرها قال أو ننسئها فقال عبد عن معمر عن قتادة في قوله ما ننسخ من أو ننسئها قال كان, كان الله على ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء قال من جهيد حدثنا سوار بسندي إلى الحسن قال, قال في قوله تعالى أو ننسئها قال إن نبيكم اقرأ قرآنا ثم نسيه وهذا كلام أيضا في هذا الباب لله حكم وشؤون فيه لكن عند نسيان حتى لا يتكلم أحد في نسان يقول ناسها شيء من القرآن قد قال الله تعالى عند البلاغ سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه ولذلك نقول بأن الله تعالى عند البلاغ جعله أتم البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وفي قوله نأتي بخير منها أو مثلها يعني في الحكم خير منها في الحكم أخف على الإنسان أو أعظم أجرا له وليس كل نسخ يكون بالأخف فقط بل بالأفقد من أجل عظيم الأجر يعني يكون أعظم أجرا وأيضا نأتي بخير منها مصطحة للعباد علوم مقاص شريعة في هذا الباب لفهم على الحكمة في التوقيت عند عند النسخ وعند التبديل ورزاك ابن عباس قال في قوله تعالى نأتي بخير منها قال خير لكم في المنفعة وأرفق بكم خير لكم في المنفعة وأرفق بكم وقال أبو ما ننسخ من آتفها نعمل بها أو ننسئها نرجئها عندما نأتي بها أو نغذيرها نأتي بخير منها أو مثلها لذلك قال الله تعالى ألم تعلم يعني أخبرني يا محمد ألم تعلم أن الله على كل شيء قديس ألم تعلم أن الله لا ملك سماة الأرض وما لكم دون الله من ولا نصر يرشد الله تعالى عباده بهذا إلى انه المتصرف في خلقه بما شاء وهو القوي القادر إنما قولنا لشيء إذا اردناه وأن نقول له كل فيكون ولذلك قال الله تعالى وما تشاءون إلا إلا يشاء الله فيعطي اقاما ويمنع أخرين يحيي أقواما ويميت أخرين يعز أقواما ويذل أخرين وهو على كل شيء قدير قل لهم مالك الملك الملك من تشاء وتنسع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخيث إنك على كل شيء قدير ويذلك قال ابن مسعود يعني في قوله تعالى كلاما في شأن قال يرفع قاما ويخلد آخرين يعز قاما ويذل آخرين ويعطي ويمنع ويخلق ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الملك كله لله جل في علاء كما قلنا يعطي من أشاء ويمنع من أشاء لذلك لا ترى أحدا يتمكن فيشعر الناس بأنه قد تملك وتمكن وتعامل مع الناس على أنه من الأرباب وهذا الذي حدث مع فرعون ملكه الله جل في علاء ملكه العباد ورقاب العباد والبلاد فقام يقول أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحتي ما علمت ما لكم من إله غيري وأيضا قال أنا ربكم الأعلى فانظر ماذا فعل الله به جعله آية للأولين والاخرين اليوم أن نجيك ببادنك تكون من خلفك ايه وانظر على ما فعل أبو جهل ومن معهم من صنوديد مكة وهم يعذبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتبقت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الله به كيف ان الله جل خسف بهم وكيف ان الله جل وعلا اذلهم ايما ذل في مع حفنه قليله من المؤمنين ونصرهم نصرا مؤذرا يوم الفرقان يوم الملتقى الصفان يوم الملتقى جميعا قال الله تعالى وقت اعتقدوا ان في ولكن ليقضي الله امرا كان كان مفعولا وانت ترى قوه الله وقدره الله جل عندما اتفقت كلمتهم على قتل النبي وخرج النبي من بين اديهم ليلا وهو يحط التراب على وجوههم ويقول واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشي لهم فهم لا يبسلون أيضا إلى قدرة الله وعظيم قدرة الله عندما أحسن الله إلى نبيه بنصرته في بد وفي أيضا تابوك وفي أيضا بني خريضة وقد لما ضرب الكدية قال الله أكبر وقد أعطي حقا وأصحابه قد تملكوا كنوز كسرة وقيسرة قال أنت عبد الله لهم في سماة الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بعث أحد السلف من الصبحاء إلى الأنقياء بعث إلى صاحبه يقول من كان الله معه فمن عليه الإجابة لا أحد عليه بحال من الأحوال ومن كان الله عليه فمن معه الإجابة لا أحد معه بحال من الأحوال إذا كنت مع الله فالحجر والشجر والنهر والبحر والسماء الأرض معك الحجارة معك ما دمت مع الله كان الله معك هذا الأصل